خلاص بلا عشاك لا حب ولا أشواك فكرتي أمح من القلوب كلمة حبيب على الإزعاج الحبيبنا محتاج أغفى في حدنا حتى ما أحلم في غيره شايل جمال الكون كيف بسحي Hé!